وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم ناسون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا رُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فلا يأمنوا مكر الله الا القوم الخاسرون او لم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا نشاء اصبناهم بذ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 وَإِم وَجَدَنَ أَكْسَرَهُم لَفَاسِقِ ثَُّ بَعَسنَّ مِم بَعَْدِهِم مُ سَ بِآيَتِنَ إِلَ فِررَعَونَ وَمَلَئِهِ فَضَلَمُ بِهَا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين